وقال حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة أم المؤمنين أنها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك فقال إني لبت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى ألحى يقول الامام مالك رحمه الله ويروي بسنده إلى أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي في حجة الوداع ما بال الناس أو ما شأن الناس قد حلوا أي من عمرتهم ولم تحل انت والأصل في ذلك أنهم يكونون تبعا له فكيف هم تحللوا وهو صلى الله عليه وسلم باق على إحرامه لم يتحلل وهذا هو مقتضى سؤالها رضي الله تعالى عنه فأجابها صلى الله عليه وسلم قائلا اني قد لبت رأسي وقلدت هدي فلا, أحل فأو فلا أحلق رأسي حتى أنحر هدي مالك رحمه الله يسوق هذا الحديث تتمة لمبحث طويل وهو تحلل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من لم يكن منهم قد ساق الهج وهذه القضية قدمنا الكلام عليها في أول هذا الباب وهو أنه صلى الله عليه وسلم حينما قدم مكة حاجا في حجة الوداع وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمرض والناس معه ما بين مهل بحج مفرد وبين قار وبين متمتع كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بهما معا وهذا مقتضى جواز الأنساك الثلاث وتركهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما هم عليه. وكانت بداية إهلاله صلى الله عليه وسلم أن أهل بالحج مفردا ثم بعدما مضى قليلا جاءه جبريل عليه السلام وقال يا محمد قل عمرة في حجه فصار قارنا بدأ إهلاله مفردا بالحج وكان مآل أمره قارنا بين الحج والعمر وكذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه بدأت متمتعة بالعمره ولما جاءت إلى سرف قبل مكة بمرحلتين حاضت ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي لأن الوقت قريب والحيدة تستغرق أكثر مما بينها وبين الوقوف بعرفة فمتى تطور ومتى تحج مع الناس ولم تعرف الخلاصة من ذلك فقال لها صلى الله عليه وسلم لا عليك كوني حجة في عمرة فأدخلت الحجه على العمره في الإحرام الأول وهكذا علمها واصنعي كل ما يصنع الحاج غير ان لا بالبيت حتى تطهري وما تهوت الا بعد الرجوع من عرفات وهنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصل الى مكة والناس معهما بين مفرد وقار ومتمتع طافوا بالبيت كل على ما هو عليه وسعوا بين الصفا والمروه كل على ما هو عليه ثم قال لهم من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة سواء كان مفردا بالحج او كان قارنا بين الحج والعمرة او كان متمتعا فهو على اصله فكل من لم يسق الهدي كان عليه وجوبا امتثال امره صلى الله عليه وسلم ويجعل نسكه عمرة فتساءل وقال يا رسول الله أي الحل نتحلل؟ نتحلل من حجنا وقد أفردنا الحج؟ قال نعم قالوا أي الحل؟ الحل كله؟ قالوا الحل كله أي بما فيه النساء قالوا يا رسول الله أنذهب إلى منا ومذاكيرنا تقدر مني؟ يستعظمون أن يتحللوا والوقت قريب إلى الصعود إلى منا فقال نعم وأمرهم أن يتحللوا فتحللوا فعلا الوقفة هنا كما اشرنا سابقا وبإيجاز هي انهم قبل الاسلام ما كانوا يعتمرون في اشهر الحج ابدا ويقولون اشهر الحج للحج وكانوا يقولون فيما يقولونه في ذلك اذا سلخ صفر وكانوا يجعلون صفر بدل المحرم لان المحرم من الاشهر الحرم فتطول عليهم المده بدون قتال ولا غزو ولا شيء فكان ياتي ذو القاعده وذو الحجه والمحرم ثلاثه اشهر حرم لا قتال فيها فكان يقدمون صفر بدل محرم ويؤخرون المحرم بعد ايش بعد السفر فلما جاء الإسلام واحنا عن ذلك كانوا كان يقولون إيش لا يجوز ان يعتمر انسان في اشهر الحج ويقولون اذا سلخ صفر يعني اللي هو اساسا المحرم وعفى الاثر وبرأ الدبر يعني جرح البعير من طول صفر حق الحج حلت العمرة لمن اعتمر فكانوا لا يرون العمرة في اشهر الحج والرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليبين للجميع مناسك الحج وغيرها ولذا قال خذوا عني مناسككم لعل لا ألقاكم بعد عام هذا فأراد أن يبين لهم جواز العمره في أشهر الحج وهذا ما أخذه جمهور العلماء من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة يعني يوم اربعه من ذي الحجة على من كم يوم ثلاثة ايام فقط لانهم يذهبون الى من يوم ثمانية هم في يوم اربعه بين مبين من الخامس والسادس والسابع قدموا صبح رابعة وكانوا يقولون او كانوا يرون لا يجوز الاعتمار في أشهر الحج ويقولون إذا انسلخ صفر وبرأ الدبر وعفى الأثر والدبر حلت العمره لمن اعتمر فأمرهم فأمر من لم يسوق الهدي أن يجعلها عمره وأخذ الأصوليون من الفاء بأنها سببي بسبب ما كانوا يعتقدون أمر أولئك الذين لم يسوق الهدي ان يجعلوها عمره ليعلموا ان العمره تجوز في اشهر الحج ومن هنا يأخذ الجمهور ان هذا الامر بالتحلل خاص لذلك الوفد او خاص لتلك الحجه ثم جاء قوله صلى الله عليه وسلم سالوا كيف يفعلون كيف يفعلون بالحج والعمره قال دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم فأخذوا حكمين دخلت العمرة في الحج زمنا يعني يعتمرون في أشهر الحج دخلت العمرة في الحج فعلا يعني القران بأن من نوى الحج والعمرة معه يجزئه إحرام واحد وطواف واحد وسعي واحد وحلق واحد يجزئ عن الحج والعمرة معه وعلى هذا لما حل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبقي هو صلى الله عليه وسلم لأنه ساق الهدي ولبدت الشعر قال لبدت رأسي وسقت هدي وعلى ما سيأتي في الباب بعد هذا باب الحلق والتقصير أو الحلاق والتقصير أن من لبد رأسه لا يحل وساق هديه لا يحل له أن يحلق حتى يرمي جمرة العقبة ولا يمكن أن ينحر هديه حتى يحلق رأسه ولا يحلق إلا بعد فجر يوم عيد الأضحى ويكون قد رمى جمرة العقبة ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ومحله زمانا يوم العيد ومكانا بمنى وعلى هذا سالت أم المؤمنين حفصه رضي الله تعالى عنه ما بال الناس تحللوا وانت لم تحل قال المانع عندي أنني سقت الهدي ولبدت رأس ولا يمكن أن أحلق راسي حتى انحر هدي ولا يمكن أن انحر هدي حتى أني أرمي الجمرة إذن لا تحلل له صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن ينزل من عرفات ويرمي الجمرة وينحر ثم يحلق والله تعالى أعلم